لا لهم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 ان شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا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 فَأَعْرَضُوا فَأَغْصَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَفْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ হু বিনো হু জাজ ও জল না হুম রিহর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 অল ও ই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 وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ استضعفوا للذين اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَنَا مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اجاكم بل كنتم مجرمين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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَزُلِ فَإِلَّا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 দীন সাউন ফি আয় মিজি নাজমুখ বড় কল ইন্স কলিমশ উমিন নয় বয় কম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 أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ফল وَمَا সিহ্রু مِنْ ও কুতুবীদন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 ইহ ইময় শুকুকম ইন আজরিয় ইহু আলি ষ ই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 وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَنَّ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ شَكًّا مُرِيبًا